رهبة تملأ المكان خضوع صامت خشوع رهيب صوت أنين دافئ يتسلل من بين ثنايا الهدوء سكون مهيب عالم مليء بالضجة لكنه متدثر بالسكون فجأة وبلا مقدمات يصرخ قلبي ينادي يا الله ما به قلبي لما يصرخ بها أفرحا ينادي به أم صدقا يعلنه آه يا قلبي ذكرتني بعظيم خوفتني لكن من كريم يا قلب أنا مؤمن أرتجي ممن رزقني السعادة أن يكرمني ويختم لي بالشهادة اوزقت حبك والسعادة يا رب من قبل الولادة من عهدئذ اشهدتني فشهدت يا هولا الشهادة اوزقت حبك والسعادة يا رب من قبل الولادة من عهدئذ أشهدتني فشهدت يا هولى الشهادة وعلمتم اذكرمتني وهديتني درب العبادة أن السجود سعادة فنهلت من تلك السعادة قد صار ذكرك مؤنسي في خلوتي في مجلسي نفسي التي قد حلقت بالحب فوق الأنفسي قد صار ذكرك مؤنسي في خلوتي في مجلسي نفسي التي قد حلقت بالحب فوق الأنفسي يوما أراها أحسنت صنعا ويا من تسي لكن وحقك لم ترد إلا بنورك تكتسي يوما أراها أحسنت صنعا ويا من تسي لكن وحق ك لم ترد إلا بنورك تكتسي، إلا بنورك تكتسي. ولقد ذكرتك في خشوع والقلب يعبق في الظلم. ولقد ذكرتك في خشوع والقلب يعبق في الظلوع فوددت لو أني وصفت الحب في شعر بديع فوددت لو أني وصافت الحب في شعر بديع فإذا الحروف توقفت وإذا فمي لا يستطيع فإذا الحروف توقفت وإذا فمي لا يستطيع نطقا أبوح فلم أجد لی منطقاً